فَهُمْ لَهَا مَا يَدْعُونَ وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَنَهُمْ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعملون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا كون ذاتا فاذا هو الخصيم المبين وغربا لا مثلا ونفي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي انشاها وَبِكُلِّ خَلْقٍ عَنِيدٍ الذي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الظَّلَالِ نَغَرًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن إ قَس إلَهُ دَنا وَهُو وَخَنَّ قُعَن إَِّما أَنْرهُ إ أأَراد شيءَ إِ ماَا أَهُ إادَ وَسُبَحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُعْجَعُونَ